بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> إن الله وماذا لا يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيدي يا رسول الله, الله, الله, الله, الله, الله, الله, الله عز رسول الله إن كتبت في وصف فإن جمال قلم لأن يصبا جاءت قديماً ثرته منه رجل قد جرمل منها يوسفة. والله لو جدوا العباحوك في وصف في أصوال له لن تعرفة. والله لو قلم الزمان من بداية الى نهاية ظل يكتب استفففف والله لو ماء بحار جم الشهاء كان الاجابه وقت احمد ما كفى والله لو صبر النبي اذا فجرت ان ورم الذي يجري ولا وقف تكفيه لكيا في السماوات العلا وبحضرة الرب الكريم تشرفا يكفيه ان البدر يختف نوره لا ينور محمد لن يختفا صلوات الله وسلامه عليه سيدي يا رسول الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من اراد رنيا انت عليه بالفرق. ومن اراد الآخر عليه بطران ومن ارادهما معا عليه بالقرآن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مم. ايوة سادة ايوة سادة سادة سادة مرة اخرى من ساحة القرآن الكريم. نسمع لهذه سلاوة القرآنية المباركة, المباركة, المباركة, المباركة التي يكلوها علينا. قارئ نجاة وتلفجون العربي والعالم الإسلامي. اولو الله بمدينة القاهرة. قضية القارئ الشيء سيطاها الرحمن. ندعو الله له بسوء. و سي سي ولنا الإتماع قليه تلطع المنبر الكره الله شان بسم الله الرحمن هو لفظ الجلاله بل من توب الى الله وما محمد وما كان له من الله. في الله. <فناك scenes> <intake> Come <laughs> بَنَا وَلَا نُقَوَّمُ بِمَا وَإِذْ رَأَيْتَ الَّذِينَ World of Swords World of Swords Yeah. yeah. بل الله وهو خير المنعمين بل اللهم ارحم من غفوا و بیا ما تو مالی yeah, yeah. yeah. What voilà, voilà. voilà. Amen. Um. mm <laughs> mm والشوف من جلس في بيوتكم نبرد الذي نكتب عليهم ولي أبدى لي في خدومكم وليوم عشيم في والله اشهاد في رحابه هذه القاعه الكريمه تعالى علينا حار دير و خير و خير و خير و خير و خير و خير و خير و خير على انداء الطاقية وناثار باية ومخازر ترى الشرعي وفضورة تدارت وعداء